ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين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 وَإَِّ جُدَناَ لَهُ الغُولِبُون فَتَوَلَّ عَنْهُمُ حتىَتَّ حِين وَأَبَصِدْهُم فَسَوفَ يُبصِعُون أَفَ بِعَذابِنَا يَسْتَعجِلُون فَإِذاَا نَزَلَ بِساحَتِهِمُ فَسَ صباح الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ